أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تبن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ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 وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتال اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَهُ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أُمْرِهِ مِنْهُمْ أَيُّ يُدَاعِ صُحُفًا مُنَشَّرَةٍ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيْنَ يَشَاءَ تقوى